يا هلا بعباس سبع القنطره ومن يصول تقول هذا حيدر يصول تقول هذا يصول تقول هذا حيدر يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل يا هلا بعباس قاموس الفخر من يصول يقول حيدر كل نظره الموت الاحمر سيفه بيمينه شهد مواتي الاحمر سيفه بيمين يشر ورايه التوحيد يحمل ميساره ومن يصول تقول ماذا حيداه يصول تقول ماذا حيداه يصول تقول ماذا حيداه يا اهل عباس سبع القنطره ومن يصول تقول ماذا حيداه من يصول ماذا حيداه ماذر العباس من عهد القفوف هو شاعر عالموسيه في السيوب ماذر العباس من عهد القفوف هو شاعر عالموسيه في السيوب من المهد ما يرضى بقماط الكفوف من المهد ما يرضى بقماط الكفوف يدرب الكف في ان ومن يصول دجول هذا يصول دجول هذا حيدان Saba Hidani Ya Hlab Abbas, Sib'i Al-Ganbarra Wub niya suhli t'guld Wub niya suhli t'guld Wub niya suhli t'guld Wub niya suhli t'guld Shiaro rassam, Rasmati yamnita Sura-tul hr al-aqil wa aalita Shiaro rassam, Rasmati yamnita الشعر ورسام رسمتني من بدا وصورة الحره العاقله وعالتها ورمح ريشه والصحيفه رايته ورمح ريشه والصحيفه رايته والنهر حبر راسه بحر ومن يصول دقول هذا حيداه ومن يصول دقول هذا حيداه ومن يصول دقول هذا حيداه لا <تصفيق> هل يوصل تقول هذا حيدر يا يوصل تقول هذا حيدر غضب عباس مظلمه غضب الوفاء فن الاعلام مرتبه هبه الاحرار عندهم مهيب هبه الاحرار عندهم مهيب وصاله الكرار عندهم ثوره يا صول تقول هذا حيداه يا صول تقول هذا يصول تقول يصول تقول يصول تقول هذا إلي شهدت بالملاحم كربل وصاحت بعباس يا مية هلق إلي شهدت بالملاحم كربل وصاحت بعباس يا مية هلق صوت الصوتين موت آية الزلزال صوت الصوتين موت آية الزلزال سيف سيف الله يحصد منيكاه سيف من يصول تقول يصول تقول هذا حيدر من يصول تقول هذا حيدر يا عباس سبع القنطرة ومن يصول تقول هذا حيدر يوصول تقولك هذا حيدان بالشهام وبالعلم نال الرتب مثل حيدر والدي در وذهب بالشهام وبالعلم نال الرتب مثل حيدر والدي در وذهب طهر الجوهر من أم وأب طاهر الجوهرة من ام واب عاد حيدى و ام رحمه يصول تقول هذا حيدى نيصول <سؤال> تقول هذا يصول هذا حيدى hayda